قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَمَسَّ مْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خير من ان يمس امراه لا تحل له رواه الطبراني والبيهقي